بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نواصل أيها الإخوة في شرح اللامية لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة وقد تكلم عن أهمية حب الصحابة ومنزلتهم و حب آل البيت وكذلك منزلة القرآن الكريم وما يجب اعتقاده فيه والآن نبدأ فيما يتعلق بالأسماء والصفات فضل الشيخ أشرف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه يقول يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته اللامية وجميع آيات الصفات أمرها حقا حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما قال الطراز الأول. المقصود بهذا البيت أن ما ثبت في كتاب الله جل وعلا من الأسماء والصفات يمره كما جاءت يمرها كما جاءت. على مراد الله تبارك وتعالى دون أن يخوض فيها بأي تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تأويل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله كما قال الطراز الأول أي كما قال السلف الصالح لأنه من المعلوم أن كل خير في اتباع من سلف فالسلف والطراز الاول والقرون الاولى الذين قعدوا هذه القواعد وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يجب ان نتبع هديهم وان نسير على منهاجهم وان نحذو حذوهم كما قال الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده وقال جل وعلا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنما وساءت مصيرا إلى غير ذلك يقول حذيفة رضي الله عنه عليكم بالعتيق عليكم بالعتيق ويقول رحمه الله يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان متاسيا فليتاسى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان يوم الدين بكل حال ومذهبهم في الاسماء والصفات انهم يمرونها كما جاءت بلا كيف نقلت هذه العباره عن عشرات من السلف الصالح لا سيما في القرون القرنين الثاني والثالث بعد ان كثر اللغط والتاويل والتعطيل في ماذا في اسماء الله وصفاته فقالوا عبارتهم مشهوره امروها كما جاءت بلا كيف قالها مالك والاوزاعي وقالها مكحول وقالها الليث وقالها غير واحد من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف بمعنى أن كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إمراره والإيمان به على مراد الله جل وعلا فولا نؤوله ولا نعطله ولا نحرفه ولا نشبهه ولا نمثله ولا نكيفه والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاذا اخبر الله جل وعلا عن نفسه بصفه وجد وجب اثباتها والايمان بمعناها واثارها كما قال الامام مالك رحمه الله في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وكذا نقول في سائر الصفات اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال على كيفية بدعة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه ماذا؟ معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال على كيفية بدعة وكما قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا نقول المجيء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فنتجنب بذلك مزالق الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ومن نهج نهجهم من الفرق الأخرى تفضل. قال يرحمه الله وأرد عهدتها إلى لها وأصونها عن كل ما يتخيل عن وأصونها عن كل ما يتخيله. وأرد ماذا؟ عهدتها وأرد عهدتها يعني أرد معناها إلى أولئك النقله الذين نقلوها لنا نقلوها لنا بكل صدق وأمانة. ولا نتجاوز ما هم عليه من الإيمان بها وبمعانيها على الوجه الذي يليق. بجلال الله وعظمته فلا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نتجاوز مواقفهم بإفراط أو ماذا أو تفريط بتشبيه أو ماذا أو تعطيل ولذلك وبهذا الأمر كان أهل السنة وسطا بين المشبهة والمعطلة كان وسطا في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة فهو يقول أنا لا أتحول عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات فأثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأنف عنه ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتحول عن هذا المبدأ الذي كان عليه السلف الصالح قال يرحمه الله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه ويجوز تسهيل الهمزة فنقول القر القرآن وأصلا القرآن وتسهل فيقال ماذا القرآن قبحا لمن قال نبذ القران وراءه ويقول ماذا قال الاخطل مثل ما قال الاخطل, الأخطل من هو الاخطل حتى نعرف اصحاب هذه العقيده الاخطل شاعر نصراني شاعر نصراني في الصدر الاول في عهد الدوله الامويه وهذا الاخطل نصراني وهو معروف بسكره وفجره فضلا عن كونه كافرا نصرانيا ولماذا قال الشيخ رحمه الله انني اقول ما ما جاء في بما جاء في القران ولا اقول بما قاله من الاخطل لماذا نعم. لماذا نعم شيخ لا يا شيخ اشرف نريد من بقيه الاخوه احسنت ماذا احسنت بارك الله فيكم يقول الاخوه لماذا احترز من قول الاخطل وقال يكفيني ما جاء في ماذا في القران ولا استدل باستدلالات من استدل بقول من الاخطل هناك فرقه او فرق او فرقتان بالاحرى تفرعت عن الجهميه والمعتزله وهم اقرب الناس الى اهل السنه وهم مسلمون لكنهم مبتدعه في هذا الباب اي باب ماذا الاسماء والصفات هاتان الفرقتان يقولون خلاف في الصفات بخلاف ما قرره القران والشيخ هنا يقول أنا أقرر ما قرره القرآن ولا أقرر ما قرره من الأخطل لأن الشاعرة والما تريدية نسأل الله لنا ولهم الهدايه والعودة إلى الصواب ماذا يقولون في القرآن إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله طيب يا مساكين لماذا قلتم هذا قالوا لأن لو قلنا ان القران كلام الله على الحقيقه للزم من ذلك التجسيم والتشبيه لان الكلام لا يصدر الا من لسان واسنان وشفتين وحنجره وبلعوم وحبال صوتيه اول ما خطر ببالهم ماذا التشبيه والعياذ بالله فلما خطر ببالهم التشبيه انتقلوا إلى بيت الأخطل وقالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس وإن الله لا يتكلم حقيقة وإنما يتكلم كلاما نفسيا فإن كان الكلام, فإن كان الكلام اللغة العربية باللغة العربية سمي قرانا وإن كان بالسريانية سمي إنجيلا وإن كان بالعبرية سمي ماذا توراه طيب سؤال يا مساكين تعالوا أنتم تقولون عبارة عن كلام الله من الذي عبر عن الله أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه السلام يلزمكم أحد أمرين إما أن تقول بقول معتزلة وأن الله خلقه في الهواء وسمعه جبريل من الهواء أو النبي صلى الله عليه وسلم من الهواء، وإما أن ترجع إلى قول أهل السنة وهو أنه كلام الله الذي تكلم به ماذا؟ حقيقة على وجه اللائق بجلاله وعظمته. هم قالوا نحن لو قلنا بأنه الكلام الحقيقي لازم منه كذا وكذا وكذا مما ذكرته قبل قليل. طيب ما الحل قالوا الحل نقول إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله من الذي أناب عنه وهل هو عاجز عن الكلام حتى يعبر عنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ما زادوا في هذا على أن شبهوا الله بمن بالاخرس الذي لا يستطيع الكلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذه العقيدة من أفسد العقائد من أفسدها وكأنهم ينسبون الله إلى إيش إلى العجز والخرص وعدم القدرة على الكلام وهذا أمر في غاية الخطورة طيب لماذا مساكنت قالوا يلزم منه كذا وكذا طيب ما دام قلتم انه يلزم من الكلام كذا وكذا يلزم من عدم الكلام ماذا ها الخرس وعدم القدرة على الكلام فانتم فررتم من الت... م... مما تصورتم انه تشبيه بالموجود فشبهتم الله بمن بالمعدوم ولذلك يقول أهل السنة يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله إن المعطلة يعبدون ماذا عدما وإن المشبهة يعبدون صنما المشبهة كاليهود يعبدون الأصنام الذين قالوا إن, إن طوله كذا وعرضه كذا وانه يستوي كما نستوي وأنه او يتكلم كما نتكلم هؤلاء شبهوه بماذا بالاصنام المعطله الذين نفوا الصفات شبهوه بالعدم فاصبحوا يعبدون عدما لان من لا صفات له الان نسال سؤال يعني لو جاءنا واحد من المعاتيه فقال فلان من الناس زيد من الناس ليس في الحرم ولا خارج الحرم ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا في السماء ولا في الأرض ولا في الشرق ولا في الغرب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت النتيجة ماذا؟ العدو العدو أن هذا الشيء ما هو إلا أمر خيالي وجوده وجود ذهني ليست له حقيقة في واقع الأمر وهذا ما انتهت اليه المعتزله في نهايه المطاف عندما قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا فوق ولا شمال ولا جنوب ولا يمين ولا الى اخره اذا النتيجه ماذا تصبح العنقاء اقرب منه موجودا المستحيله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا واصبح قولهم قريب من قول فرعون ما علمت لكم أو ما علمت لكم من اله غيري فاذا القضيه خطيره جدا هم لا يدركون هذه الحقيقه ولذلك لو سالتهم من اللي عبر بالقران جبريل ام محمد سيسكتون لا يجيبون إذن قولكم واستدلالكم ببيت الاخطل استدلال فاسد باطل ما هو بيت الاخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أولا هذا البيت لا يثبت في ديوان الأخطل المعروف نعم الأخطل يقال إنه من آخر من يحتج بماذا بشعره في باب ماذا في باب اللغة والنحو لا في باب العلم الشرعي يعني في باب اللغه العربية ومع هذا فإن هذا البيت لا يوجد في ماذا في دواوينه ثانيا الأخطى الرجل النصراني يعتقد اتحاد اللاهوتي بالناسوت ومعنى ذلك أن الإله اتحد مع الناس فلا فرق حينئذ بين الإنسان والله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة وهذه ما سرت إلى عقيدة بعض المتصوفة أتباع ابن عربي القائلين بأن العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف إذن عقيدة نصرانية وهو لا يفرق بين الصفة والموصوف ولا بين الخالق والمخلوق حينئذ فهل يعتد أو يحتج بشعر من كان هذا معتقده ها؟ طيب الشيء الثالث ان الذي يروى في المشهور ان البيان وليس المقصود من الكلام ان البيان لا في الفؤاد وانما جعل الكلام على البيان دليلا يعني يبدا بفكره في الفؤاد ثم توضح بماذا بالكلام فاصبح بهذه الروايه لا حجه فيه لهم رابعا من المعلوم أن الكلام في الصلاة محرم ليس كذلك ومن تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته طيب من وسوس أو حدثته نفسه تبطل صلاته أو لا تبطل؟, لا تبطل لا تبطل ومعنى كلامهم أن لو قلنا بهذا الكلام في الفؤاد لقلنا كل من حدثته نفسه بشيء بطلت صلاته لأنه يعتبر ماذا متكلما يعتبر متكلما بهذا المعنى الفاسد، وقد أجمع أهل السنة على أن الذي تحدث نفسه أو تهجم عليه بعض الوسوسة في الصلاة فإن الصلاة وإيش صحيحة لأنه لم يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فلذلك بطل استدلالهم ببيت الأخطل فيقرر الشيخ الإسلام إنني أعتقد ما جاء في القرآن من أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلوب بالألسن كله ما ذكت كلام الله غير إيش غير مخلوق كله كلام الله غير مخلوق ولا أقرر ما يقرره الاخطر النصراني كما يستدل على ذلك بعض المبتدعة نعم قال يرحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا بسم الله أعد البيت قال يرحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا قرر في هذه البيت رحمه الله مسألتين المسألة الأولى مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى فهو يعتقد كما يعتقد سائر أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر أو كما يرون الشمس ليس دونها ماذا سحاب وهذا هو معتقد أهل السنة قاطبة وخالف في هذا المعتقد أربع طوائف وبعض الطوائف توافقهم أحيانا وتخالفهم أحيانا أخرى الطوائف التي أنكرت الرؤية هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج القدرية والمعتزلة الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وحري بمن أنكر رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة أن يحرم منها يقول الإمام الشافعي رحمه الله في معنى قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله تعالى حال السخط فإن المؤمنين يرونه حال حال الرضا أو كما قال رحمه الله تعالى فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية وقد دلت عليها النصوص من الكتاب والسنه واجماع الامه اعني اجماع اهل السنه لان تلك الفرق لا ي... لأن تلك الفرق... الفرق لا يعتد بماذا برايها ولا بارائها ولا باقوالها ومن شذ شذ في النار اذا أجمع اهل السنه على أن المؤمنين يرون ربهم وسنذكر دليلا واحدا لكل من الكتاب ومن السنة وبيان إجماع الأمة ونمضي استدل أهل السنة بأدلة كثيرة من القرآن منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه الوجه الأول ان الله عبر بالوجوه التي هي محل النظر لان موقع العينين اين في الوجه والعينان هما محل النظر ثانيا ان الله تبارك وتعالى عد الفعل بماذا بحرف ايش بحرف الى الى ربها ناظره الأولى ناظرة بالضاد المقصود فرحة مسرورة منبسطه نظرة نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فإلى ربها ناظرة الثاني تعديته الفعل نظر بماذا بحرف الى والثالث خلو الفعل أو خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الذي هو الرؤية الحقيقية إلى معنى آخر وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة كما استدل بقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وهذه الآية فسرها من فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تزحزحنا تزحزحنا عن النار قال بلى إن لكم موعدا لن تخلفوا فيتجلى لهم فيرونه وينظرون إليه وهذا أفضل نعيم يراه المؤمنون حيث ينسون كل شيء مع هذه الرؤية وأما الاحاديث فهي كثيرة ومنها قول, الله... قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية لا تضامون وفي رواية لا تضارون وفي رواية لا تضامون أي لا تتزاحمون كل كأنه ينظر إليه وحده وهم يرونه جميعا لكن كل واحد كأنه ينظر إليه مستقلا وهذا فضل من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى فانتبه لهذا وانتبه لهذا الاستدلال العظيم وهذا محل إجماع بين أهل السنة ثم نقل أو قرر المسألة الثانية وهو أن الله ينزل من السماء الد... إلى السماء الدنيا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل ف. ماذا يفعل أن ماذا يقول الناس او ماذا ينبغي ان يفعلوا في مثل تلك اللحظات عندما يتجلى فينزل للسماء الدنيا فيتجلى لعباده وينادي من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأغطيه فأهل السنة يؤمنون بأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته كيف ينزل؟ ينزل كيف يشاء متى ينزل؟ حين يبقى الثلث الأخير من الليل ما الطريقه التي ينزل بها؟ الله أعلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو الله أعلم هذا علم غيبي كيف يأتي والسماوات طباقا الله أعلم استبعد كلمة إيش كيف فإنها خطيرة لو أدخلت نفسك في كلمة كيف لما انتهيت إلى الأبد ولذلك لو قال لنا قائل ما دليل النزول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتواتره ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخير من الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له من يسالني فاعطيه وهو حديث يبلغ حد التواتر المعنوي يبلغ حد التواتر المعنوي ولذلك يجب الايمان به وعدم تكيفه او تفويضه نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته مثل الاستواء نقول النزول ايش معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسرعه الكيفيه بدعه هذا هو ما يجب اعتقاده في نزول الرب سبحانه وتعالى ولسنا مكلفين أن نبحث كيف ينزل ولا كيف يكون ذلك مع أن النزول عندنا الآن غير النزول في, في أمريكا أو في اليابان شرقا مثلا إذن المقصود أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة ولا نناقش بغير دليل فيجب الإيمان بحقيقة النزول بصفة النزول ولو سألك شخص متحذل كيف ينزل ونحن نعرف الاختلاف بين الليل في بلاد كذا والنهار في بلاد كذا لو أنه قال آمنا به كل من عند ربنا لو أنه قال آمنا كما قال الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله ومجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أو لعلنا الآن نقف عند نهاية مسألة النزول والدرس الآخر إن شاء الله يكون فجر السبت بإذن الله لأنني غدا أيضا لدي ظرف وسفر لا أستطيع أن آتي هنا إذن فجر السبت نكمل هذه اللامية إن شاء الله تعالى حتى نتفرغ بعد ذلك لدروس رمضان نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وربما نعيد النظر في الكتاب الذي ذكرته هذا يتحدد لكم في فجر السبت إن شاء الله تعالى فجر السبت يكون في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر وحتى الأسئلة نأجلها إلى ذلك اليوم استودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه